ماتم ام العباس ماتت بالاشواق وبالهم ام العباس في الطف يقام لها الماتم ام العباس ماتت بالاشواق وبالهم ام العباس في الطف يقام لها المئتام أم العباس ماتت بالأشواق وبالهام أم العباس في الطف, الطف يقام لها المئتام أم العباس ماتت بالأشواق وبالهام اشف الطف و قام لها المأتام ام العب ماتت بالأشواق وبالهم ام العب صيح صيح فالطف يقام لها المأتام ام العب اشف الطف و قام لها المأتام ام العب الك الجواب فالطف يقام لها المأتام ام اسماتك بالاشواق وبالهيام ام العباس بعد بعد سمعني بساريا فيقام لها المقام احباب الحلم الباش من كربلاي ما شاء الله ام العباس يقام العبا لها الماتم ام العباس اسماتك بالاشواق وبالهيام أصنع الناعي وما في يثر بالمسمع على أمي انقضت في غربة المدمع يقول الناس أبناء لغى أرباح يقول الناس أبناء لها آه هي لهم في كر مصرع بعد وأن هي اختارت لهم في إيه إيه وعين الشوق حتى اليوم لم تهجع وعين الشوق حتى اليوم لم تهجع فلم تجني اللي ما كانت له تزرع زرعت لم تحصد غير الدم أم العب زرعت لم تحصد غير الدم أم العب أسماتت بالأشواق وبالهام أم العب فالطف يقام لها المأتم أم العب ماتت ماتت بالاشواق وبالالهام ام العطاء التفي في التفي يقام لها المأتا من هي ام العطاء ماتت بالاشواق وبالالهام للشاعر الدكتور احمد العياوي الناعي ايدك ايدك ارفعها ما اجور عليها الناعي وما عارف ياس في ربي على امي قعد في ضور بجي المدما يا قول ناع لا اربع قول قول يا قلان سبحان الله لا لك يا قلان سبحان الله لا اربع احياختار لهم في كهر بلا ماصره وعين الشوق حتى اليوم لم تهجع فلم تجني لما كانت لغو تزرع زرعت لم تحصد غير الدم ام والعطا زرعت لم تحصد غير الدم اشماتت بالاشواق وبالهيام ام العباء شيح في الطفي في الطفي يقام لها المأتم ام العباء ماتت بالاشواق وبالهيام ام العباء اشب دموع في عيوننا شوى نخلي في عيوننا شوى على ام بلا والدين ولا اهلي على امي بلا قول ولا اهلي ما بقى اولادها عنها عائلات اللي عندك حاجه ما بقى اولادها عنها عائلات انفعشت لوعة الأبناء والثقل فسير يا ناعيا وادخل على مهلي وصح في الطف صوتا يا أبا الفضل وصح في الطف صوتا حنان وصح وصح خير يا يا دنيا حنان وصح ماتت امك يا ضيغم ام العباءه صح ماتت امك يا اسما تتجبل الاشواق وبالهام ام العطاء في التفي في التفي قاموا لهالمات من هي ام العطاء ماتت ماتت بالاشواق وبالهام ام العطاء اش في التفي قاموا لهالمات ام العطاء ما شاء الله ماتت بالاشواق اش دموع في عيوني ناش وانا خالي في عيون ناش وانا خالي على امي بلا ولدي ولا اهلي اولا عندها عنها الى القات يا الله مضى اولا عنها الى انفعاش لو عتل ابناء الثل ود خل على اهلي فشي رانا ايي ود خل على اهلي وصح في الطف صوتن يا عم. امك يا ضيقم ام العطا صح ماتت امك يا ضيقم ام العطا اس ماتت بالاشواق وبالهم ام العطا في الطفيف في الطفيف يا الفاكهه طقت طقت أم العبا وينك وينك فالطف يقام لها المأتام أم العبا ما شاء الله ما شاء الله أم العبا أشأل أخبر قطيع الكرف والزند ألا أخبر قطيعل كاتب في ولد عندي وصح يا نا عيان صوتن لال وقل ماتت لكم امي على قلبي اي وقل ماتت لكم ام قد ماتت بداء الهم والوجد وما ماتت أيدك هيدك لتبرد مأجو وما ماتت دموع الشوق في الخد فقوموا وأن تقيموا ما الفقد الفاقدي فقوموا والتقيموا ما اجلس الفاقدي عاشت كل العمر محرام ها عاشت كل العمر محرام ام العطاء ماتت بالاشواق وبالهيام ام صحيح. في التفي التفي لها المكان ام العباس ماتت الاشواق ام العباس من التفي قاموا يا شباب شباب ما ماتت ماتت خادم خادم ام العباس ايه الا قطيعل كازندي الا وقال ماتت وقال ما جات لكم ام على الموعد لقد ماتت بدائل هموال واجدي وما مايتت دموع الشو قفي خدّي فقوموا والتقيم ما الفقد عاشت كل العمر محرامه حصريا لدى كل العمر محرامه المولى باسل ما تتبل اشواق وبالهام ام, في الطفيف في الطفيف وأنك وأنك أم ماتت هلا ما شاء الله ام أم العباءة إي لا يقوم ونادوا زينب الكورة احزانا وعبد يكره لكي تحي لها الاحزان وعبد وقولوا امنا لم تاشني الاجره بدر بنات ليشيب طمن رمليل عواقا ابرا <تصفيق> الله بنات <تصفيق> دي أمنا أم منى ام صبرت والصبر من العلقم ام, أم العبا صبرت والصبر من العلقم ام العبا ما تشبل اشواق وبالهام ام العبا صيح في الطفي في الطفي يقام الاهل مات بعد بعد في الطف يقام لها المأتام أم العبا بدو أروح لك وقت بالأشواق وبالغاق أم العبا عرص لها القوم ونادو زينا ملكو بارك الله بك مأجوء مأجوء لها القوم كلام فدوا اروح لك مأجوب لها قوم ونادو زينب الكبرى لكي توحي لها الأحزان والذكرى وقولوا أمنا لم تشعلي الأجرى بيوم فيه اهدت كربنا بدره بنيت لي من رمل الهوا قفره بنيت لي من رمل الهوا قفره اهالي او منى أم ام الزافة صبرت والصبر من العلقام ام العباد صبرت والصبر من العلقام ام العباد اسمعتت بالاشواق وبالهام ام العباد فالطف <فتت> فالطف يقام الهام <العبا> ان شاء الله هلا هلا احكي في الطفل في الطفل ام العبا بالتطفيط بالتطفيط قاموا لها العبا خانت <تصفيق> ترى من جاء يمشي دار من الشايب عليكم البنين اسمع اسمع اسمع Alman jaa yamshi dhaa amia shaybi Atai yamshi bila raxi min alharbi Atai yamshi bila raxi min alharbi Hoa yamshi هو المذبوح نادى ناعي الحب حسين هو المذبوح نادى ناعي ال تمهل أن تصيب القلب بالنبي فسحمل من قلبي ما من القلبي بهذا الصوت زيت الكرب لكاربي زادت كربي وأنا المغرام أم العبا زادت كربي وأنا المغرام أم العبا ماتت ماتت بالاشواق وانا وبي... وينك, وينك؟ في الترفيه صوتك صوتك يا حسين حسين حاضر فيما أتمي الهم وعباس هنا فيما أجلس الاطم وعباس هنا وعسل العباس وعباس هنا بمجلس الله معي نوح معي نوح ينادي انها اوه يا الله معي نوح Al-Sabr wa al-Azmi Wa-Aman-Fi-Sinini al-Khaof wa-A-Yutmi faya ليت فيا ليت رحلت في الموت لنا ارحام ام العطار رحلت في لنا ارحام ام العطار ماتت ماتت بالاشواق وبالهم ام العطار اشتطفي يا أم شعر أم شعر أم العبا يا شباب عمي حسين حاضر ni ilham wan بعد وين العباس معينه حي ينادي الصبر والعزم وامنا في السنين اليوتم فيا الذي يا لدى صحه اسمي يا بلاء رحلت فالموت لنا ارحم ام الحبا رحلت فالموت لنا ارحم صحيح اتجبل اشواق وبالهون والعطا في, الطبيب. في الطبيب. لا, تبخل، لا تبخل على الكريمه سجل اسمك ام البنين في التنفي في التنفي عندك حاجة عندها لولا صيح صيح هلأ هلأ هل... ايه أم العبا فاس ماتت بالأشواق فدوى روح لك أم العبا بعد فتطفي فتطفي قاموا لها المأتم. فيونه ما شاء